وإذا الكراكب انتفرت وإذا البحار فدرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأثرت يَا أَيُّ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 حرارا <تصفيق> كاتبين يعلمون ما تفعلون إن اللذان ول في نعيم وإن الفجار في جحيم